ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذارهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصار ما ربثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق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 لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 وتحسبهم أي قاضوا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعي وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيدة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرت منهم رعبا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 لليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفرحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وري وولا يشرك في حكمه أحد وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 لكن لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا لئذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما دو وولدا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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقَ بِهِ فَأَخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِيْمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُ نَزِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ رَفَتَهُ آتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْبَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ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 إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مغسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟